بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادفين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 117. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 118. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين 119. أم يقولون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 وَشَهِدَ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 113. وقال الذين آمَنُوا للذين آمنوا لو كان خيرا ما إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيَّ الْيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى 112. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 113. أولئك أصحاب الجنة قالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 114. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا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 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وَأَنْ أعمل صَالِحًا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبِت إليك وإني من المسلمين.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 أن أخرج وقد خلت من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حقم فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك ك حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوثيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.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 119. فأجئتنا عَن عن آلهتنا بِمَا بما تعدنا إن كنت من الصادفين 110. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أغسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنهم فيما إمكناكم فيه وجعلنا لهم سماع وأبصار وأفئدة 119. فما أغنى عَنْهُمْ عنهم وَلَا ولا وَلَا ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون 112. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون 113. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون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 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 110. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعبر خلقهم ان بقدر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير